بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه وَاجْعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلْ عَا سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ